إن شأنا خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا خضلا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 ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خرت بينت الجن ألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فقالوا ربنا بعِد بين أسفارنا وظلّم أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزّقناهم كل مزّق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين سقط ضعفو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 ونقولوا للذين ظلموا ذوقوا عذاباً لارِ الَّتِي كُنْتُن بِهَا تُكذِبُونَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتنا بِيناتٍ قَالُوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا أفكم مفترى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَاهُ وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا